هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة كصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضغيع لا يسمن ولا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 وَنَمَرِقُ نَصْفُوفَهُ وَزَرَعْنَا بِهِ مَبْسُوثَهُ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أنت مذكر لست عليه بمصيقر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا أكبر إن إلىنا إياهم ثم إن علينا حسابهم